وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا انْفَطَرَتِ الْأَرْضُ تَطْوِي مَاءَهَا الو <تصفيق> طيب وكان في مدينه تيتس مَنْ كَانَ مُرَائًا بيوتهم خاضية بما بما ظلموا <تصفيق> بل